وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ من شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرَى لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ تَذْكِرَةٌ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينًا غَمْرًا لَّعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَٰلِكَ துபல சுமச்சி சலமியூநில சஃக்கூல اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شروا من حميد قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِ اسْلَىٰ وَتغوش الشياطين كل الذي استهوت غشياطين في الارض حيرانا الا هو اص قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُونَ وَنُعَذِّبُ الَّذِي إِلَيْهِ اتَّجَهُون وَنُعَذِّبُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُونَ فَيَكُونَ قَوْلُ الْحَقِّ وَنَهُ الْمُرْقُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ